وكل يترك في هذا التاريخ بصمة تعرف به ولكن التاريخ الإنساني بطوله وعرضه وذواته وأشخاصه لم يعرف شخصية فذه ولا عظيما من عظماء التاريخ كمثل نبينا صلى الله عليه وسلم والذي يقينا أعتقد أن البشرية من أولها إلى آخرها ونحن كمسلمين أولا نحتاج لسيرته العطرة ولشمايله الذكية ولأخلاقه الفاضلة ولقيمه العالية ولسمو ممارسته البشرية المتخبطة اليوم في دياجير المادية الطاغية تحتاج إلى توازن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تعاليمه وأخلاقه. إن البشرية لا تفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها إذ إنه رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته سنحاول جاهدين عبر هذا البرنامج أن نتطرق في كل حلقة إلى جانب من الجوانب المشرقة وإلى وقفة من الوقفات المضيئة في هذا التاريخ العظيم وفي هذه الشخصية الفذة يقين أن سيرته صلى الله عليه وسلم معين لا ينضب وعطاء مستمر ويقيني بأننا لم نستفد من هذه السيرة كما ينبغي فهي في إطار الاحتفالات وفي إطار العطلات ولكننا لم ننفذ إلى لبها ولم نخترق جوهر السيرة نحن بالسيرة يمكن أن نحدث في الدنيا نهضة في الأخلاق وفي القيم وحتى في عالم المادة سنحاول التعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في حلقتنا الأولى وفي الحلقات القادمة سنطرق في كل حلقة جانبا من الجوانب ولكن لما أحدث عن عظمته وعن جلاله صلى الله عليه وسلم أشرف بذلك اولا مما زادني شرفا وفخرا وكت بأخمصي أتأثري دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي النبي إذا أردت أن أحدث عنه فإني أستحي أن لا توفيه العبارة وألا تبلغه الكلمات وألا لا أستطيع التحدث عنه ولكنني أتحدث عنه ديانة أتحدث عنه عبادة وألوذ بالقرآن الذي عرفنا بهذه الشخصية الفذة من نبي عليه الصلاة والسلام رفع الله ذكره كم من مؤذن يشق عنانا السماء في اليوم والليلة خمس مرات أشهد أن محمد رسول الله كم من مسلم في بقاع الدنيا المختلفة وأرجاء المعمورة لا تربيط بن صلى صلة الرحم ولا وشجة قربة ولا دم يسمع باسمه فيبكي وتترقرق عيونه بالدمع يصلي عليه صلى الله عليه وسلم كم من متحدث يبدأ حديثه ويبتدر كلامه بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك إلى يوم القيامة كما قال حسان أغر عليه من النبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الاله اسم النبي إلى اسمه إذا نادى في خمس مؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقير المهند قال الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام واصفا جوارحه وأعضاءه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لسان صادق وفكر ثاقب ما ضل صاحبكم وما غوى قلب ثابت ما كذب الفؤاد ما رأى بصر نافذ ما زاغ البصر وما طغى هل تجد كلاما أعظم من ذلك أقسم الله عز وجل بعمري وبحياة هذا النبي وقال له العمر كإنهم لفي سكرتهم يعمهون أقسم بحياة هذا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ينادي نادى الله فيه الأنبياء بأسمائهم المجردة وبإعلامهم المحضة يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا نوح إذن بركاتي منا وسلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا موسى اقبل ولا تخف يا عيسى إني متوفيك ورافعك الي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسم يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة لن تجد في القرآن يا محمد يا أيها النبي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 يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجل الأوصاف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم والرؤوف من أسماء الله تعالى والرحيم من اسماء الله تعالى وقد وصف الله عز وجل النبي بهذين الإسمين نحن نحدث عن من نحدث عمن قاد معركة الضمير الإنساني من استطاع أن يحول في عقدين من الزمان الجزيرة ووجه التاريخ وأقام دولة على أساس من الالوهيه لله الخالصة. نحن نحدث عن من حرر الإنسان وقاد البشرية وزك العقول وطهر القلوب. نحن نحدث عن من نحدث عن الذي لا تبلغه عباراتنا ولا تصفه كلماتنا إنما إذا عجز الناظر إلى القمم الطويلة تكفيه نظرة لتلك القمة أن ينظر إليها. وهذا الذي سنحاول أن نقوم به. في برنامجكم هذا نبينا ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك صلى الله عليك يا علم الهدى مشتاق مشتاق إلى مثواك إنه المقفى الذي جاء في قفى الأنبياء وإنه الحاشر الذي سيحشر الناس تحت قدمه إنه الماحي الذي محى الله به الكفر إنه أحمد ومحمد محمد الذي يكثر من حمد الله عددا وأحمد الذي يكثر من حمد الله نوعا فلن تجد حامدا لله مثله ولن تجد محمود الصفات ولا الخصال مثله نحدث عن من؟ نحدث عن أعظم شخصية في تاريخ الإنسانية المطلوب منا أن نكون مثله أن نتخلق بأخلاقه أن لا نسيء إليه وأن لا نسيء إلى أمته بتخلفنا وبضعفنا وبسوء خلقنا علينا ان نفجر السيرة في جوانب حياتنا اسال الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم بنبينا صلى الله عليه وسلم نشهد الله على حبه وهو الذي بشرنا بأن المرأة يحشر مع من أحب اللهم احشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم